لهُ د دررجات النندَ رَّهم وَمَعفررَة وَسكُ كَريم كمام أَخرجَكَ رَبّكَ منِ بَيتِكَ بالِالحقق وَإِ فريقم من الْ المُؤمننينَ لَكَارحون يجونك فيِي الحَقّ بعدم تَبَنَكَ أنماَا يساكُونَ إلى المَوْوتِ وَهُمْ يعون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 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن يُنصَرَ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ائكت اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضرب فوق الاناق وضرب منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوا عُقُوبًا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا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 وَ يُوبَ المُؤمِنينَ منِنْهُ بَنن حَسَنَ إِ اللله سَمع عَم ذَلِكُم وَأَن الله مهِل كَد كَافِرين تَستَفتتحم فَقدَد جكُم الفَح وَإِن تَن تَهُوفَهُ خَيرُ لكم. وَإِن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنُهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 فسَيون فكونونَ غَاسَُّ تَكُون عَلَيْهِم حَصةَ ثمَُّا يُغْلَون والَّذينَ كَفرَرون إ جَهن مَا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَى قُبٍّ وَقَالَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ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 فَإَِّا تَسْقَفََّ جُمْ فِي الْ الحَرُبِ فَشَرِد بِجِم خَلْفَجُمْ عَجُم يَذَّكََّمُون وَإَِّا تَخَفًَاَّ مِنْ قَوْ مِنْ خِييَانَةً فَم بِذِلَمْ عَى سَ إِ الللهَ ل يُحبُّ الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن ربع الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم واخرين واخرين من دون جمل لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وَإ يريد خِييَانَتَكَ فَقَذ خَانوا اللهَ مِنْ قَبلَلُ فَأمكَنَ مِنهُم واللههُ عَليمٌ حَكيم إِ الذيينَ آمنوا وَه جَروا وَجهد بأَموالِجِم وَآفُسم في سَبين اللله والَّذينَ آو وَرَصرُول إكَ بَعْكُكُم أَْل بَعْ